نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين مزيد إضاح لقاء صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفره المراد بالمعية هنا مع السفرة الكرام البرره قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هذا يظهر والله تعالى أعلم يفيد معنى الرفعة والعلو في عالي الرتب ورفيع الدرجات لأن السفرة الكرام البرره هم في رفعة وعلو في رفعة وعلو فهو معهم أي رفعة وعلوا وفوزا بعالي المقامات ورفيع الرتب مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك أي الملائكة في رفعتهم وعلوهم وأيضا علو مكانتهم بل عباد مكرمون فالمعية هنا تتناول هذا هذه المعاني كلها تتناول الرفعة والكرم عند الله سبحانه وتعالى وأيضا عظيمة المنزلة والأجر والثواب كل هذه المعاني يتناولها قوله مع السفرة الكرام البررة والله أعلم يقول من المعلوم أن الدروس كثيرة في هذا المسجد والمرء يريد أن يحضرها كلها لأنه متشوق ومحتاج الاستفادة منها وإذا فعل ذلك ربما لا يقرأ شيئا من القرآن أو الشيء القليل خاصة في هذا الشهر فمثلا بعد صلاة الفجر هل الأفضل أن أحضر في دروس أم أجلس لقراءة القرآن وحفظه المطلوب من هذا السائل أن يعطي القرآن من وقته الآخر أن يعطي القرآن من وقته الآخر الذي هو ليس لهذه الدروس لا بد أنه سيجد في وقته الآخر جلسات مع الإخوان أو مع الأصدقاء أو غير ذلك فمن ذلك الوقت يعطي القرآن أما هذه الدروس فهي محدودة وفي ساعات محددة في أوقات معينة فعليه أن يعطي القرآن من الفسحه التي موجودة عنده في وقته الآخر وإذا جمع بين ذلك حضور الدروس وتلاوة القرآن وأيضا أبواب الخير الأخرى يكون جمع من أبواب الخيرات وجوه المنافع والدروس العلمية القائمة إذا كانت في أمور يجهلها من أمور دينه أمور عقيدته أمور عبادته فالجلوس فيها في حقه متأكد أكثر من التلاوة لأن لأنها تفيده في أمور يجهلها من دينه من فرائض الإسلام وواجبات الدين ولا شك أن الواجب مقدم على النثل فالقراءة للقرآن نفل بينما معرفة واجبات الدين وضرورياته من أبواب الاعتقاد او فرائض الإسلام أو نحو ذلكم هذا أمر متأكد ومتعين ولهذا قال أهل العلم أن العلم نوعان فرض عين وفرض كثاية فإذا كانت العلوم القائمة هي من فروض العين في حقه يجب عليه أن يغتنم فرصة وجوده ليحصلها يستفيد منها قديما كان بعضهم يسأل لما كانت الأوقات ممتلئة أيهما أفضل طلب العلم أو صلاة النافلة لكن الآن لو يسأل طالب من الطلاب يقول أيهما أفضل طلب العلم أو صلاة النافلة يقال له طلب العلم أفضل من النوم الطويل نعم. يقول قد يكون المرء اميا لا يقرأ ولا يكتب ولكن يريد أن يفهم القرآن وأن يعمل بأحكامه هل نقول أن هذا تالي للقرآن ما دام على هذه الرغبة الصادقة والهمة العالية والعناية أو الحرص العظيم ثم بدأ يعتني بالقرآن ويقرأ ويجاهد نفسه على الكراءة هو على خير مثل ما مر معنا في الحديث قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع به وهو عليه شاق له به أجرا له به أجرا فهو على خير عظيم ومع المجاهدة والاستمرار والمداومة والصبر يحصل خيرا كثيرا بالمجاهدة والصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحصل العبد خيرا عظيما نعم يقول أحسى الله اليك نحن أو عندنا في المغرب العربي يحفظ القرآن عن طريق القراءة الجماعية فما رأيكم؟ إذا كان المراد بالقراءة الجماعية أن الشيخ يلقن الطلاب ويستمعون إليه ويصحح تلاوتهم اولا يسمعون تلاوته ثم يستمع منهم ويصحح لهم لا بأس أما ان يقراوا كلهم جماعة بصوت واحد فهذا لا أصل له إذا كان المراد انهم كلهم بصوت واحد يقراون فهذا لا أصل له فيما أعلم فيما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله لكن القرآن بالتلقين يلقن الشيخ الطالب يسمع الطالب أولا الكراءة والنطق من الشيخ ثم يسمع الشيخ من الطالب المعين الذي لقنهم لكن لو أنه لقنهم جميعا وقرأوا جميعا لو أخطأ بعضهم في القراءه لم يتبين للشيخ خطأ من أخطأ أو إصابة من أصاب لكن التلقين يكون فردي يسمعهم ثم يستمع من منهم واحدا واحدا ويصحح للمخطئ ويصوب ايضا المصيب ما معنى في الحديث واجعله الوارث منا في الدعاء الماثور قال اللهم متعنا اللهم نعم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا يعني متعنا بهذه القوا السمع والبصر واجعله الوارثة منا أي هذا التمتيع الضمير في قوله اجعله أي التمتيع الوارثه منا أي اجعلنا ممتعين بها إلى آخر لحظة نعيشها في هذه الحياة بحيث يكون الإنسان ممتع بسمعه وممتع ببصره وممتع بقواه إلى آخر حياتي اجعله الورث منا اجعله اي التمتيع بالسمع والبصر والقوة ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأفكارنا وقواتنا وأن يصلح لنا شأننا كله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه أجمعين